ضمنا فعاليات دورة ميرات الأنبياء الشرعية الأولى بسم الله وحمد لله صلاة والسلام عليكم بسم الله وأشهد أن الله لا, لا, لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. فإن أستقى الحديث كلام الله وخير الهدي يدي محمد صلى الله عليه وسلم وشضر الأمور مؤدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله وكان يسدل شعر رأسه ثم فرقه وكان يرجله ويسرح لحيته ويكتحل بالإثمت كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم ذكرنا أن السدل بمعنى أن يرسل شعره على جبينه وأما الفرق وأن يفرق الشعر بعضه عن بعض ولهذا جاء الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به فسدل النبي عليه الصلاة والسلام ثم فرق إذن في أول أمره سدل حتى يخالف المشركين ثم لما أمره ربه أن يخالف أهل الكتاب فرق شعره عليه الصلاة والسلام فالفرق هو الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم بل هو المشروع بل إن الأئمة الأربعة يقولون هو المستحب وقد حسن الإمام الألباني رحمه الله أثرا في سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه وذلك في قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات قال ابن عباس رضي الله عنه ابتلاه بالطهارة خمسا في الرأس وخمسا في الجسد فلما ذكر الذين أو ذكر الخمس التي في الرأس ذكر منها وفرق الرأس ثم قال المؤلف وكان يرجله ويسرح لحيته يعني ينظفها ويحسنها ويسرح شعره هذا هو المراد وقد ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا يعني تسريح الشعر وتحسين الشعر لا يكون في كل يوم يكون غبا مرة يرجل شعره ومرة يترك ولهذا جاء عند النساء أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الترجل إلا غبا بل جاء في سنن أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم لكن لا يعني ذلك أن يترك الإنسان شعره من غير ترجيل ومن غير اهتمام فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان له شعر فليقربه كما في السنن أبي داود فلو احتاج الإنسان إلى ترجيل شعره بل حتى لو احتاج إلى ترجيل شعره كل يوم واجله بمعنى دعت الحاجة إلى ذلك إذا كان أشعره لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا شعثا فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره كما عند أبي داوود النسائي وحسنه الحافظ رحمه الله إذن الغب المقصود به أن يفعل يوما ويترك يوما والمراد بالنهي هي المواغضة لأنها مبالغة في التزيين وذكرنا اكتحال بالاثمد عندما قال المؤلف يكتحل بالاثمد كل ليلة في كل عين ثلاثة أطراف عند النوم هو جاء في حديث عند الترمذي لكنه ضعيف لا يصح رواه الترمذي في الجامع وابن ماجه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت له مقحلة اكتحلوا بها عند النوم ثلاثا في كل عين هذا لا يصح والذي صح ما جاء عند ابن ماجه من حديث جابر عليكم بالإثمد عند النوم فإنه يجل البصر وفي رواية يجل البصر وينبت الشعر يجلي البصر ما معنى؟ يعني له فيه منفعة للعين ولهذا كره بعض أهل العلم أن يكتحل الرجل للزينة قالوا إنما الرجل يكتحل للمنفعة ولا يكتحل للزينة يكتحل للمنفعة لمرض مزل به أو أراد أن يقوي بصره لعلة مزلت به أما الكحل للزينة قالوا هذا للنساء لكن بعض أهل العلم يخالف هؤلاء يقول أن الأصل في الزينة هي الإباحة فلا بأس من اكتحاد الرجل ولو للزينة وهذا هو الأقرب هذا هو الصواب لا بأس من الاكتحال ولو كان للزينة فالأصل في الزينة الإباحة والذين أباحوا يفرقون أيضا بين كحل الزينة وكحل المنفعة فالذي يوضع في الليل قاله وكحل المنفعة هكذا يقولون والحكمة أن الجفان تلتقي عند النوم فتسكن حركة العين ويسري الكحل في تجاوف العين ويظهر تأثيره هكذا قال ورحمهم الله ثم قال المؤلف وكان أحب الثياب إليه القميص والبياض والحبرة وهي ضرب من البرود فيها حمره، وكان كم قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسوء إلى الرسوء نعم أحب الثياب لرسول الله عليه الصلاة والسلام القميص كما جاء عند أصحاب السنن عند أبي داود والترمذي وعند النساء من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت كان أحب الثياب لرسول الله عليه الصلاة والسلام القميص فهو يحب البياض عليه الصلاة والسلام كذلك بل ويحط الأمة على لبس البياض بل وأمر عليه الصلاة والسلام أن يكفن الموت به. كما في الترمذي من حليث بن عباس قال عليه الصلاة والسلام عليكم بالبياض عليكم بالبياض من الثياب ليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها من خير ثيابكم إذا هذا هو العل أو هذا هو السبب لماذا يحب البياض لأنها من خير الثياب قال من خير ثيابكم بل جاء ما هو أصرح من ذلكم في حديث سمره بن جندب رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد فقد قال عليه الصلاة والسلام إلبسوا هذه الثياب البيض فإنها أطيب وأطهر وكفنوا فيها موتاكم أطهر لأنها نقية يظهر عليها الدنس ويظهر عليها الوسخ فهي أطهر من غيرها لظهور, الوض... لظهور الوسخ وظهور الدنس عليها كما قال العلماء فها أدنى شيء من الوسخ يظهر على البياض فيغسل لا سيما إذا كان شيء من النجاسة فيكون نقيا كما في قوله عليه الصلاة والسلام في دعائه في صلاته عندما يستفتح صلاته ونقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدمس فاتفق الفقهاء على استحباب لبس ما كان أبيض ما كان أبيضا اللون من الثياب فالفقهاء يستحبونه جميعا حتى الموتى يستحبون أن يكفنوا بالبياض ولهذا كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية كما قالت عائشة في ثلاثة أثواب بيض سحولية سحولية بمعنى نقية ومنهم من قال أي نسبة إلى منطقة في البلد في بلد في ماذا في اليمن في بلدة اليمن تسمى سحول فهذه الملابس وهذه الأكفانة وهذه الأثواب مشهورة في هذه البلدة وهي سحول فهذا المقصود بقول عائشة سحولية وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من خير بكم هنا من ومن معروف أنها للتبعير وهذا كما قال العلماء أتى بها أي بمن دفعا لكلفة التعب قد لا يهد الرجل البياض ولا يهد الثوب الأبيض فهو يشير إلى أن الملابس الأخرى فيها خير لا شك فهي تستر الأورى وتسد الحاجة لكن البياض هي أيضا هو الأطيب وهو الأظهر وذكر المؤلف الحبرة والحبرة سميت حبرة قالوا لأنها يعني من التحسين لحبرتها كما قال أبو موسى الأشعر لرسول الله عليه الصلاة والسلام لما علم أنه يسمع قراءته ماذا قال له قال لو علمت مكانك يا رسول الله لحبرتها لك تحبيرا يعني لحسنت قراءتي إذا هذا معنى الحبرة في اللغة لكن هنا ماذا لا بها ما هو اللباس الذي هو حبرة على وزن عنبه قالوا هو برد وجاء من بلد اليمن برد يماني ولونه أخضر وبعضهم يقول لا بل لونه أحمر وهذا ما رجحه المؤلف المؤلف ماذا قال قال رحمه الله والحضرة وهي ضرب من البرود فيها حمرة فيها حمرة يعني خطوط حمراء يعني خطوط حمراء وبعضهم يقول بل خطوط خضراء وعلى كل حال هو لباس معروف مشهور مخطط سواء كان باللون الأخضر أو بالأحمر ويصنعوا هذا من ماذا؟ من القطن وكان من أحد الثياب للنبي النبي عليه الصلاة والسلام قال العلماء السبب في ذلك لأنها لباس أهل الجنة قالوا سميت حضرة لأنها تزين صاحبها وتحبر والتحبير والتحسين ولهذا قالوا أن قول الله عز وجل فهم, فهم في روضة يحبرون قالوا أي أنهم يلبسون الثياب الحبرة هذه التي تزين صاحبها وكان كم القميص أي الكم الذي كان يلبسه الرسول عليه الصلاة والسلام أي قميصه كان له كم هذا الكم يصل إلى الرسغ ما هو الرسغ الرسغ هو المفصل الرسغ بضم الراء والسين هو المفصل الذي بين الكف والساعد وقد جاء في حديث لكنه حقيقة لا يصح جاء الحديث من دعبي وعند الترملي في جامعة من حديث أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها قالت كان كل قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسول لكن الحديث ضعيف لا يصح في إسماده شهر بن حوشة ثم قال المؤلف عليه رحمة الله ولبس في وقت حمة حمراء وإزارا ورداء وفي وقت ثوبين أخضرين نعم لبس هذا ولبس هذا ولهذا المؤلف من فقهه يقول في وقت أي أنه حصل كما أشار في قضية الشعر أنه في وقت لمّة وفي وقت جمّة وفي وقت وفرة الحلة الحمراء لبسها النبي عليه الصلاة والسلام وقد جاء هذا في الصحيحين حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال خرج النبي عليه الصلاة والسلام فماذا؟ وعليه حلة حمراء خرج وعليه حلة حمراء وجاء أيضا في الصحيحين من حديث البراء البراء ابن عازب رضي الله عنه قال رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قد أحسن منه والحلة لا تكون إلا اسما للثوبين معا يعني الإزار والرداء يقال له حلة وهل هذه الحلة التي لبسها النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل هي حمراء بحتة ليس فيها لون آخر ابن القيم رحمه الله يرى أن هذا الفهم غلط من فهم أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس حل حمراء بمعنى بحتة فقد قال رحمه الله كما في الزاد قال وغلط من ظن أنها كانت حمراء بحتا لا يخالطها غيره وإنما الحلة الحمراء بردان يمانيان من سوجان بخطوط حمر من الأسود يعني فيه خطوط سوداء لماذا؟ قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن نفس الأحمر فالأحمر البحث منهي عنه أشد النهي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المياثر الحمر وذكر المؤلف بعد ذلك أنه لبس أيضا الإزار والرداء نعم لبس الإزار ولبس الرداء عليه الصلاة والسلام وبل كانت آئشة تحتفظ بإزاره ولدائه بعد موته عليه الصلاة والسلام فقد في الصحيحين أنها أخرجت كساء النبي عليه الصلاة والسلام وإزاره غليظا فقالت هذان قبض فيهما الرسول عليه الصلاة والسلام أو قالت قبض روح النبي صلى الله عليه وسلم في هذين وفي صحيح مسلم أن الكساء كان ملبدا أي مرقعا الملبد هو المرقع وفي ثوبان أخضرين نعم لبس الأخضر عليه الصلاة والسلام كما في نسند أحمد بإسناد صحيح من حديث أبي رمثة وجاء عند أبي داود وعند الترمذي قال ورأيت النبي عليه الصلاة والسلام عليه بردان أخضران وفي رواية ثوبان أخضران بل قال أهل العلم أن اللباس الأخضر أيضا هو من لباس أهل الجنة كيف لا وقد جاء ذلك في القرآن ويلبسون ثيابا خبرا من سندس وقال الله عاليهم ثياب سندس عاليهم ثياب سندس خبر واستبرخ أي المنصود بها الحرير والسندس هو الرفيع من الحرير فيلبسون الغليظ من الحرير والرفيع من الحرير وهذا قد قص باللون الأخضر قالوا السبب ذلك لأن اللون الأخضر أكثر قراوة حتى إن النفس لتنبسط بهذا اللون حتى قال أهل الاختصاص أنه أشد ما يكون راحة للعين وفيه كذلك جمال هو اللون الأخضر ولهذا صحة عند البزار وعند الطبران كما ذكر ذلك الهيثمي والحافظ العراقي أيضا قال أن له شواهد أي تدل على صحته أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الخضراء كان محب الخضرة أي اللون الأخضر بل كان أحد الألوان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد صححه أيضا الشيخ الألبان ثم قال المؤلف وفي وقت جبه ضدقت الكمين يعني في وقت الأوقات قد يلبس الجبه وهذا جاء في الصحيحين والجبه هي لباس يلبس من الأعلى وقد تصل إلى الركبتين يعني كالرداء لكنها طويلة هذه الجبه جاء في الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لبس جبة رومية ضيقة الكمين لبس جبة رومية ضيقة الكمين باب البخاري بوض باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر فهذا الحديث بوض عليه البخاري هذا ما ماذا يريد البخاري رحمه الله كأنه يشير كما قال الحافظ وشراح الحديث إلى أن لبس النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الجبة وهي ضيقة إنما كان لحال السفر إنما كان لحال السفر ففي حال السفر لا يكون كحال الحضر. ولهذا هذه الجبة التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام كانت منصف وفي سفره لبسها وهي ضيقة الأكمام ولهذا لما أراد أن يتوضأ عليه الصلاة والسلام لم ينزع هذه الجبة وإنما أخرج يدي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث وتوضى وغسل وجهه فكان الضيطة فلن يستطيع أن يخرجها عليه الصلاة والسلام فأخرج يديه من أسفل وغسل يديه وكان معه المغيرة بشعبه لأن هو راوي الحديث فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد أخرج يديه وغسل غسل يديه لما جاء إلى الرجلين ظن المغيرة بن أيضا أنه سينزع الخفين. فأهو من أجل أن ينزع خفين النبي عليه الصلاة والسلام فقال دعهما فإني أدخلتهما ظاهرتين فمسع عليهما النبي عليه الصلاة والسلام وفي وقت القباء والقباء أيضا من لباسه عليه الصلاة والسلام وفي وقت العمام السوداء مع مصح هذا أنه لبس العمام السوداء عليه الصلاة والسلام بل أرخى, طرفيها أرخى طرفها بين كتفيه كما في صحيح مسلم يقول عمر بن حريث كأني أنظر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام على المنبر وعليه عمامه سوداء وقد أرخى طرفيها بين كتفين وجاء أيضا من حديث جابر في صحيح مسلم أنه لبس عمامة سوداء ودخل مكة عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة دخل وعليه عمامه سوداء وفي وقت وفي وقت مرطا أسود من شعر أي كساء أي كساء المرد ما معنى المرد هو الكساء الكساء الذي يكون منصوف يقال له مرد ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة فتقول عائشة رضي الله عنها خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرد مرحل من شعر أسود كما ذكر المؤلف كما ذكر المؤلف ماذا قال المؤلف وفي وقت مردا أسود من شعر هذا جاء في حديث عائشة والمرحل ما معنى المرحل أي الذي عليه نقش فيه تصاوير ومعناه أنه عليه صورة رحال الإبل ولا بأس في هذه الصور لأنها ليست من دوات الأرواح ثم قال المؤلف ولبس الخاتم ولبس الخاتم والخف والنعل نعم لبس الخاتم فقد جاء من حديث أنس يقول رضي الله عنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم في الضهر يتختم به في يمينه فصه حبشي يجعل فصه مما يلي كفه هذا عند النسائب إسناد صحيح والأحاديث كثيرة في الخاتم بل ألفت كتب في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام البيهة ألف الجامع في الخاتم وابن رجب عنده كتاب في الخاتم والتي ذكر جملة من الأحاديث في كتابه الشمائل وأكثر الروايات أنه كان يتختم بيمينه يتختم في يمينه عليه الصلاة والسلام جاء من حديث أنس وجاء من حديث عبد الله بن جعفر وجاء من حديث ابن عباس وعلي وجابر كلها كل هذه الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام فيها كان يلبس الخاتم في يمينه قالوا السبب في ذلك أن اليمين أحق بالإكرام لأن تخطب زينة وإكرام كذلك فاليمين أحط بهذا الإكرام فكان تخطب بها أولئك. وما يعني هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يلبس الخاتم في يده اليسرى؟ بل جاء في الصحيح في مسلم أنه لبس الخاتم في يده اليسرى عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام في هذه. ثم أشار إلى الخنصر من يده اليسرى أشار إلى الخنصر من يده اليسرى بل جاء عن بعض الصحابة جاء عن بعض الصحابة أنهم كانوا يلبسون الخاتم في يدهم اليسرى صح عن الحسن وصح عن الحسين أنهما يتخذان في يسارهما كما عند الترمذ في شمائله وهذا شيء مجمع عليه من حيث الجواز هذا شيء مجمع عليه يجوز لك أن تتختم في يمينك ويجوز لك أن تتختم في يسارك لكن الخلاف بين أهل العلم ما هو الأفضل؟ هل الأفضل أن يتختم المرء بيمينه أم يتختم بي بيساره؟ طائفة من أهل العلم ترى أن الأفضل هو اليسار لماذا؟ قالوا لأنه جاء في أبي داود من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يساره كان يتختم في يساره هكذا الحديث بل جاء ما هو أصرح من ذلك أنه كان يتختم في يمينه ثم حول كان يتختم في يمينه ثم حوله إلى يساره وكلا الحديثين ضعيفان لا يصحان فحديث ابن عمر شاذ والحديث الآخر كذلك ضعيف جدا لأن في اسمه متروك وهو سليمان ابن أبي سليمان القافلاني فعلى كل حال هذان الحديثان لا يصحان والصحيح في هذه المسألة أن التختم باليمين والأفضل لماذا؟ لأن أكثر الروايات التي جاءت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعله أنه كان يتختم في يمينه كما أشرنا إلى ذلك من حديث أمس. وحديث ابن عباس وعلي وجابر وعائشة ثم بعد ذلك بالنسبة لموضع الإصبع أين يضع الخاتم كان عليه الصلاة والسلام يضع الخاتم في الخنصر الخنصر هي اليد هي الأصبع والتي هي طرف الأصابع قال العلماء لأن الحكمة من ذلك أن هذه الإصبع التي هي الخنصر هي أبعد عن الامتهان فيما يتناوله الإنسان بيده حتى كذلك لا يشغل يده لا يشغل يده بماذا عما تتناوله اليد فكان وضع الخاتم في آخر الأصابع وفي طرف الأصابع هو الأولى وهو الأحسن وهذه المسألة مجمع عليها أن السنة للرجل أن يجعل خاتمه في التنصره كما في حديث أنس وكذلك جاء في حديث ماذا في الصحيح في مسلم قد جاء ما ينص على أنه كان يضع خاتمه عليه الصلاة والسلام في يده التي هي الخنصر إذن هذه مسألة نجمع عليها والنبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما ونقش عنه نقشا محمد رسول الله وكان يقول إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقش فلا ينقشنا أو لا ينقش عليه أحد لا ينقش عليه أحد يقول يقوله راوي الحديث كما في البخاري فإني لا أرى بريقه في قنصره كما في صحيح البخاري فإني لا أرى بريقه في قنصره وفي صحيح البخاري أيضا وكان نقش الخاتم ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر هذا الخاتم هل كتب عليه شيء هذه الثلاث الكلمات أما ما جاء أنه كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا وين صحيح هذا جاء من حديث أنس خرجه أبو الشيخ في الكتاب أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه حديث ضعيف في إسناده الحباب بن محمد الجمحي ما جاء في الصحيحين أنه نقش عليه ثلاثة أسطر السطر الأول محمد والسطر الثاني رسول الصبر الثالث الله ولهذا ما هو السبب الذي جعل النبي عليه الصلاة والسلام يختم على هذا الخاتم قال العلماء السبب أنه لما كان يريد أن يكتب الكتب إلى الملوك ويراسل الناس قال له الصحابة إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما لابد أن تختم عليه فاتخذ عليه الصلاة والسلام خاتما من فضة وناقشه محمد رسول الله كما جاء في الصحيح من حديث أنس وجاء في رواية عند مسلم أنه لما أراد عليه الصلاة والسلام أن يكتب إلى كسر وقيصر قيل له إنهم لا يقبلون كتابك إنهم لا يقبلون كتابك إلا بخاتم فاتخذ خاتما عليه الصلاة والسلام من فضة ونقشه محمد رسول الله هذا الخاتم ما هو نصيره؟ هذا الخاتم بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام انتقل إلى أبي بكر ثم بعد موت أبي بكر انتقل إلى عمر ثم بعد موت عمر انتقل إلى عثمان وكل هؤلاء خلفاء رضي الله عنهم ثم كان في يد عثمان فوقع من يده في بئر اسمه أو يقال له بئر أريس وهي بئر مشهورة في جهة قباء في المدينة سقط الخاتم في بئر أريس هذا قد يقول قائل لماذا اتقل إلى أبي بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث وما تركه كالخاتم والسلاح والدابة والأرض التي في فدك إنما أخذها المسلمون إلى بيت المال فكان هذا الخاتم من شأن الخلفاء لبسه أبو بكر الصديق ثم عمر ثم عثمان فسقط من يد عثمان رضي الله عنه كان جالسا على البئر فأخرج الخاتم وجعل يعبث به كما في الرواية يعني يدخله ويخرجه كأنه مشغول بأمر من الأمور فسقط حتى قال أنس فاختلفنا ثلاثة أيام مع عثمان ننزح البئر بمعنى نفتش ونخرج شيء من الماء لعلنا نجد هذا الخاتم فلم يجدوه وجاء أيضا في الصحيحين عندما قال عليه الصلاة والسلام لا ينقش أحد على نقش خاتم هذا من المقصود؟ أي لا تفعلوا كما فعلت فتأتون بخواتيمكم فتكتبون عليه كهذا الختم أو كهذه الكتابة لأن هذا النقش الذي نقشه النبي عليه السلام إنما يتعلق به ويخصه عليه الصلاة والسلام فكان يختم به إذا كتب كتابا وأراد أن يرسله, أن يرسله إلى أحد أو أراد أن يرسله إلى أحد من الملوك والأمراء وذكرنا أن فص هذا الخاتم حبشي وأنه كان يجعل كفه أو يجعل فصه أي فص الخاتم مما يلي الكف لماذا؟ قالوا لأن الباطن أصواً للفص وأسلم له ولا يعني ذلك أن وضع الفص مما يلي ظاهر الكف مكروه بل يجوز وقد جاء عن ابن عباس أنه كان يجعل الفص يلي ظهر كفه كما في سنن أبي داود وعند الترمذي في جامعه. وجاء في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه يقول علي نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتخذ ما في أصابعي هذه أو هذه فأشار إلى الوسطى التي تليها نعم لا يجوز مسلم أن يتخذن بالوسطى ولا بالتي ولا هذا خاص بالرجال على الصحيح ثم قال المؤنث ولبس الخاتم والخف النعل نعم لبس الخف ولبس عليه الصلاة والسلام النعل كما في سنن أبي داود فقد جاء في سنن أبي داود أن النجاشي أهدى للنبي عليه الصلاة والسلام خفين سنبجين أسودين فنبسهما ومسح عليهما عليه الصلاة والسلام ساذجين أي لم يخالطهما لون آخر وانجاء في البخاري من حديث أنس أن معل المبي عليه الصلاة والسلام كان له كبالان والمقصود بالكبالان الكبال هو الزمان زمان النعال هو السير الذي يكون بين الإسباعين ويقال له شسع يقال له شسع يعني نهل كما قال بعض أهل العلم منهم من العرب المالكي قال هو لباس الأنبياء هكذا يقول المعلوم لباس الأنبياء قال العلماء لعله أخذها من قوله تعالى للمسى فاقلع ما عليك فاقلع عليك ولبس الخوف فنسح عليها ولبس المعل وهي جرداوين كما جاء في بعض الروايات أنهما جرداوين المخصوص جرداوين هذه الزيادة جاءت من جاءت هذه الزيادة بعض الرواية مثنى شراكهما مثنى شراكهما والجرباوين أي معنى أنها مؤسفها الشعب صار مجردا عن الشعر ثم انتقل المؤلف إلى أولاده فقال أولاده صلى الله عليه وسلم وقبل أن انتقل إلى أولاده عليه الصلاة والسلام وقبل أن نتكلم عن هذه المسألة بقي اطمعنا مسألة في صفته عليه الصلاة والسلام كنا نريد مؤخرها لكن رأينا ما دم أننا وقفنا هنا أننا نكملها وهي مسألة الخاتم الذي على ظهره عليه الصلاة والسلام نحن الآن تكلمنا عن الخاتم الذي في يده الخاتم الذي يلبس في يده تكلمنا عن بقي الخاتم الذي كان في ظهره وهو خاتم النبوة لأنه لما ذكر المؤلف عليها رحمة الله لما تكلم عن صفته ذكر هذا الخاتم وأشار إليه فقال وكان قال بين كتفيه خاتم النبوة كزرب الحجلة أو كضيضة الحمامة هكذا يقول جاء في الصحيحين من حديث السائب بن يزيد رضي الله عنه أنه قام خلف ظهر النبي عليه الصلاة والسلام فقال فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه. مثل زر الحجلة ما معنى الحجلة هذه الحجلة هي بيت يصنع كالقبة والزر هي الأزرار المعروفة التي في ثوب الإنسان عنده أزرار في ثوبه هذه القبة أيضا لها أزرار لكنها أزرار كبيرة فقال أراد الصحابي رضي الله عنهم أن يقول أن حجم هذا الخاتم الذي في ظهره عليه الصلاة والسلام كزر الحجلة وبعض أهل العلم يقول الحجلة هو طائر والمقصود بالزر هو البيضة أي أن البيضة أو أن الخاتم حجمه كبيضة هذا الطائر إذن هما تفسيران لأهل العلم وجاء أيضا في شمائل الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان بضعة ناشزة الخاتم في ظهره عليه الصلاة والسلام بضعة ناشزة والبضعة هي القطعة القطعة من اللحم أي أنها قطعة لحم في ظهره وهي ناشزة ما معنى ناشزة؟ أي مرتفع عن جسمه عليه الصلاة والسلام مرتفع عن جسمه وجاء في صحيح مسلم قال جابر بن سمرة ورأيت الخاتم من عند كتفه أو عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسدها يعني هو ليس شيء خارج عن جسده هو من جسده وحجمه كبيرة الحمامة وذاك يقول كزر الحجلة وذاك يقول بضعة ناشزة فكل صحاب يصف بما يرى أنه هو الصواب ولا سيما أن لغة العرب واسعة كما قد ذكرت لكم بل جاء من حديث جابر في الترمذي قال أورأيتها أي رأى هذا الخادم قال بين كتفيه قال غدة حمراء مثل بيضة الحمامة لونها في أحمد في مسند أحمد يقول لونها كلوني لونها لون قسده أي يشبه لونها أي لون الخاتم يشبه لون سائر أعضائه عليه الصلاة والسلام والمعنى أن لون هذا الخاتم الذي في ظهره وبين كتفيه لم يخالف لون بشرته عليه الصلاة والسلام بل في بعض الروايات أيضا في المسند الإمام أحمد لما ذكر الخاتم وقال عند غبرو كتفه اليوم خاتم النبوة مثل بيضة لونها كلون جنده لونها لون جلده عليه الصلاة والسلام والغبروت ما هو الغبروت هو اللين الذي يكون بين اللحم والعظم والراوي أو الصحابي ماذا يريد يريد أن يشير أن الخاتم قريب من كتفه أي من أعلى كتفه قريب من أعلى كتفه والجاء في صحيح مسلم أنه رأى خاتم النبوة عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال رأيك خاتم النبوة قال ثم درت هلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى يعني هي قريبة من كتفه اليسرى جمعا عليها خيلان كأمثال الثآلين جمعا ما معنى جمعا أي تجمع الكف الكف الذي فيه الأصابع إلى جمعته وجمعت الأصابع يقول السحابي جمعا أي كأنها الكف وصورتها أي صورة هذا الخاتم بعد أن تجمع الأصابع وبعد أن تضم الأصابع ثم قال خيلان كأمثال الثعالين خيلان كأمثال الثعالين الثعالين هي الحبيبات الصغيرة التي يقام لها فؤلول مف��를 بها هي تعلو الجسد حبيبات سوداء صغيرة والخيلان هو ايضا هذا لونها لون الأسود الخال خيلان جمع خالو والشام الشام الشامة التي تكون في الجسد ولونها أسود ونازل الكتف المقصود به أعلى الكتف أعلى طرف الكتف وجاء في بعض الروايات أنه مثل التفاحة كما عند أحمد قال ورأيت على كتفه مثل التفاحة انظروا إلى هذه الروايات الكثيرة لكن الحمد لله ليس بينها أي تعارض فنخلص من هذا كله فنقول أن الخاتم هو عبارة عن الخاتم هو عبارة عن شيء من جسده عليه الصلاة والسلام لونه كلون سائر أعضائه قريب من كتفه الأيمن وفي بعض الروايات بين كتفيه هذا الخاتم أيضا حوله حوله شعيرات إنه جاء في بعض الروايات وهي صحيحة قال شعر مجتمع على كتفه كما في مسند الإمام أحمد مسند صحيح وصف الخاتم فقال فغمستها يعني أدخلت يدي إلى الخاتم فغمستها فقال هو شعر مجتمع على كتفه يعني حوله شعرات وجاء في بعض الروايات مثل السلع مثل السلعة أو مثل السلعة السلع ما هي هذه السلعة قالوا غدة مثل الغدة تظهر بين الجلب واللح تظهر بين الجلب واللح إذا غمستها بيدك تحركت هذه الخاتم كان في ظهره عليه الصلاة والسلام وهي علامة من علامات النبوة كما جاء في حديث سلمان طويل المشهور عندما أسلم رضي الله عنه وأخبره النصارى والرهدان أن عند النبي عليه الصلاة والسلام علامات تدل على نبوته فذكروا له أنه لا يأكل السدقة ويقبل الهدية وعلى ظهره خاتم النبوة فلما رأىه سلمان أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وبقي يتحضنه ويبكي رضي الله عنه وعرضاه هذا هو هذا هناك هو. كثير من الأحاديث جاءت في الخاتم وهي لا تصح ضعيفة ولهذا سأعرج عليها بسرعة هذه الأحاديث الضعيفة التي في الخاتم أنها جاءت كبيضة النعامة الطبيل الصحيح بيضة النعامة كبيرة وحصل اشتباه للراوي أراد أن يقول الحمامة فقال النعامة كذلك جاء أنه مكتوب عليه بعض الكتابات أي الخاتم الذي في ظهره كقولهم في بعض الروايات أنه مكتوب عليه الله وحده لا شريك له وفي بعض الروايات سر فإنك أنت المنصور وفي بعضها مكتوب عليها محمد رسول الله وهذا كما قال الحيثمي وقال العلماء قبله أنه حصل التباس للراوي حصل له وهم خلط بين الخاتم الذي في يده عليه الصلاة والسلام وفي أصبعه الخنصر وبين الخاتم الذي في ظهره نعم الخاتم الذي في يده مكتوب عليه محمد رسول الله أما الخاتم الذي في ظهره وهو من دلائل نبوته ليس مكتوبا عليه شيء وجاء في بعض الروايات أنه كالنور يتلألأ وفي بعض الروايات أنه شام خضراء وكل هذا لا يصح وفي بعضها أنه, ماذا؟ أنه شام السوداء وهذا كله ضعيف لا يصح ما ذكرناه هو الصحيح بقي هل هذا الخاتم هو أثر لحادثة شق الصدر؟ أليس النبي عليه, عليه الصلاة والسلام شق صدر كما في صحيح مسلم؟ بعض العلم جرى أن شق الصدر الذي حصل في صدره حصل هذا الخاتم في ظهره وكان أثر لحادثة شق الصدر. ومن قال به بعض العلماء القادرين على وهذا غير صحيح ولا دليل عليه. هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وإن كان قد جاء في رواية في مسمد الإمام أحمد نعم جاء في مسمد الإمام أحمد في قصة شق الصدر فلما شق صدره عليه الصلاة والسلام جاء في بعض الروايات أنهم أخرجوا أو أتوا بماء فلج وبماء برد وصبوا ونثروا الحكمة والسكينة في قلب النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال الملك لصاحبه بعد أن وضع ما وضع في قلبه قال فختم عليه بخاتم النبوة ختم عليه بخاتم النبوة هذا غير, صح غير صحيح هذا ضعيف أي هذا الحديث الذي في مسند الإمام أحمد حديث ضعيف وفي إسماده ضعف إذن هذا الخاتم ليس هو أثر لشق الملكين بين كتفين النبي عليه الصلاة والسلام لهذا قال النووي رحمه الله قال وهذا القول ضعيف بل باطل هكذا يقول المؤلف نفسه النووي في شرح مسلم يقول هو ضعيف بل باطل لماذا؟ قال لأن شق الملكين إنما كان في صدره وبطنه والله أعلم يعني معروفا أن الخاتم في ظهره وبين كتفيه، وهو أقرب إلى الكتف الأيمن وضعهم يقول للأيسر ولا علاقة له بصدره ولهذا جاء حديث قبي رمثة مسند الإمام أحمد وهو حديث عظيم أن أبا رمثة رضي الله عنه انطلق مع أبيه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فلما رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال له أبوه هل تدري من هذا فقال لا قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبي يقول أبو رمثة فاقشعررت فاقشعررت ما معنى اقشعررته يعني أخذته الرعدة ارتعد أخذته الرعدة لماذا حتى جاء في بعض الروايات أنه قال فجعل يرتعد هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم سبب هذه القشاريرة والرعدة التي أصابته لأنه كان يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام شيئا لا يشبه الناس يظنه شيء ليس كالناس ليس كالبشر قال فلما رأاه كالبشر وكالناس أخذته هذه الرعدة والقشعريرة هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام قال فإذا هو بشر هكذا يقول فإذا هو بشر بوفرة أي قد وصلت شعره قد وصل إلى شحمة الدنيه وهذا معنى الوفرة كما قد مر معنا وبها رضع حناء وهذا دليل على أنه خضب عليه الصلاة والسلام لأنه يقول رأيت شعره وهو وفرة ومع ذلك به رضع حناء يعني مخبوض بالحناء جاء في بعض الروايات ما هو أسرح قال عليه الشيب وشيبه أحمر وشيبه أي شيب النبي عليه السلام أحمر مع قلته إلا أنه كان يخضبه عليه الصلاة والسلام قال وعليه بردان أخفران يعني عزار وردان قال فسلم عليه أبي ثم جلسنا جلس النبي صلى الله عليه وسلم وجلس مع أبي رمته ومع كذلك أبيه أي أبي أبي رمته تتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ساعة وأكثر من ذلك ثم قال له هل هذا ابنك؟ فقال إيه ورب الكعبة إيه ورب الكعبة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام حقا فقال أشهد به فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام واحكا لماذا تبسم؟ لأن الشبه كان ظاهرا وواضحا بين الأب فالنبي عليه الصلاة والسلام ضحك من تثبيت هذا الشبه وهو يحلف ويقول ايه وربي اشهد به فتبسم وضحك النبي عليه الصلاة والسلام من هذا التثبيت حتى قال ابو رمثة فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكا من تثبيت شبهي بأبي من تثبيت شبهي بأبي ثم وهذا هو الشاهد قال ثم نظر إلى مثل السلعة يعني نظر إلى الخاتم فهو مثل السلعة يعني مثل الغدة بين كتفيه. هذا الصحابي ظن أن هذا مرض أو أن هذا إصابة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أو أنها تحتاج إلى قطع فقال له يا رسول الله إني كأطب الرجال أنا أعالجها لك يريد أن خاتم النبوة وهو لا يدري أن هذه علامة من علامات النبوة وهي خاتم النبوة وهي إحدى آياته عليه الصلاة والسلام ففي بعض الروايات ألا أعالجها لك وفي رواية أبدتها يعني أشقها وفي بعض الروايات إني طبيب وإن أبي كان طبيبا وإن أهل بيت طب يعني كلنا معرفون بالطب ومشهرون به والله ما يقفى علينا من الجسد عرق ولا عظم فأرني هذا الذي على كتفك فإن كانت سلعة قطعتها يعني إذا هي ضده قطعتها ثم داويتها فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لا قال له لا طبيبها الذي خلقها وفي رواية طبيبها الله وفي بعض الروايات يداويها الذي وضعها وفي بعض الروايات قال له لست بطبيب ولكنك رفيق هكذا كما في مسجد الإمام أحمد هكذا كما في مسجد الإمام أحمد ثم بعد ذلك قال المؤلف عليه رحمة الله أولاده فصلا في أولاده قال له له صلى الله عليه وسلم ثلاثة بنين القاسم وبه كان يكمل ولد قبل المذوب وتوفي وهو ابن سنتين وعبد الله ويسمى الطيب الطاهر يعني أنه ولد بعد من هو وقيل الطيب والطاهر ويو عبد الله والصحيح الأول والثالث إبراهيم ولد بالمدينة سنة ثمان ومات بها سنة عشر وهو ابن سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا أولاده عليه الصلاة والسلام لا خلاف بين العلماء أن جميع أولاده من خديجة من تخويلد رضي الله عنه سوى إبراهيم فقط إبراهيم باسم خديجة هو من مارية مارية بنت شمعون القبطية رضي الله عنها. أما القاسم كما ذكر المؤلف مات وعمره سنتان مع أن هذه مسألة خلافية بين أهل العلم لكن ما ذكره المؤلف هو الصحيح هو الأرجح بعض أهل العلم يرى أنه مات وعمره سبع ليال وبعضهم يرى أنه مات وعمره سبع أشهر وبعضهم يرى أنه ابن سنتين وهو ما رجحه المؤلف بل بعضهم يقول أنه عاش حتى مشى بل بعضهم قال بلغ ركوب الدابة وما ذكرناه وما ذكره المؤلف هو الصحيح أنه مات وعمره وعمره سنتان وهذا إبراهيم أو هذا القاسم القاسم الذي يكن به هو أول أولاده هو أول أولاده الكلام هو حول القاسم الكلام الذي مات أمره سنتان هو القاسم ثم جاء له عبد الله الصحيح أن هذا عبد الله سمي عبد الله سمي بعبد الله وقيل له الطيب والطاهر لماذا؟ قالوا لأنه ولد في الإسلام بعض أهل العلم يرى أن الطيب والطاهر غير عبد الله عبد الله ولد في بطن والطيب والطاهر ولد في بطن واحدة وهما اثنان الطيب والطاهر وبعضهم يقول اللذان ولد في بطن واحدة هم الطاهر والمطهر ثم هناك الطيب والمطيب ولد, ولد في بطن آخر وبعضهم قال بل هناك ابن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسمى عبد الشمس والآخر عبد العزة ولا شك أن هذا فيه مكاره. بعضهم قال عبد مناف لهذا ستجد أن الخلاف بين أهل العلم قد وصل أو أوصل أولاده إلى أحد عشر ولد إلى أحد عشر ولد بل مع عبد مناف صار اثني عشر ولد ولهذا اختصر المؤلف رحمه الله الخلاف هذا كله وذكر الصحيح ولا شك أن هذا هو الصحيح ولهذا نقول يتحصل من كلام أهل العلم جميعا من جميع الأقوال ثمانية أقوال. أقوال في الذكور الكلام في الذكور ومما تكرنا عن الإناث اثنان متفق عليه ما هم القاسم وإبراهيم والخلاف في ستة عبد مناف وعبد الله والطيب والمطيب والطاهر والمطهر كل هؤلاء خلق فيه والصحيح أما إبراهيم والقاسم وعبد الله وعبد الله كان يسمى بالطيب والطاهر هذا هو الصحيح ثم رزق إبراهيم من ماريا وماريا أهداها إليه المقوقس وهو حاكم مصر قد للنبي عليه الصلاة والسلام جارية وقال لها مالية فتسراها النبي عليه الصلاة والسلام فأنجب منها إبراهيم وكان هذا سنة ثمان من الهجرة سنة ثمان من الهجرة فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام ولد الليلة ولد لي أعليه أولام فسميته باسم أبي إبراهيم ثم كان يثار朝 عليه الصلاة والسلام إلى من ترضعه دفعه إلى أم سيف امرأة يقال لها أم سيف وهي امرأة قيم يعني حداد يقال يعمل في الحدادة يقال له أبو سيف ولهذا كان أنا سيقول ما رأيت أحدا كان أرحم بالعيال من رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد كان إبراهيم مسترضعا له في عوام المدينة فكان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت وإنه لا يدخن لا يعني هناك دخان بسبب الحدادة التي يأملها هذا الرجل فيه دخان وكان ضئره قينا يعني أبو إبراهيم من الرضاع كان حدادا فيأخذه فيقبله ثم يرجعه يأخذ إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويقبله ويحتضله ثم يرجعه حتى يقومون برضاعته فكان دائما يذهب إليه العوالي وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالعيال كما قال أنس ولهذا لما مات لما مات إبراهيم وهو صغير وهو يربع كشريف له عليه الصلاة والسلام جاء الله لإبراهيم مرضعا في الجنة كما في صحيح البخاري إن له مرضعا في الجنة وفي صحيح مسلم إن إبراهيم ابن وإنه مات في الثدي يعني وهو رضيع وإنه له لذئرين تكملان رضاؤه في الجنة كما في صحيح مسلم ولهذا لما مات إبراهيم دمعت دمعت عينا رسول الله عليه الصلاة والسلام وبكى حتى قال لهم قال الصحابة تدمع العين أو قال له يا رسول الله تبكي أو تدمع وأنت رسول الله فرد عليه النبي عليه السلام وبيّن له أن هذه رحمة فقال له إن العين تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن على ثرتك يا إبراهيم لا كما في صحيح البخاري إبراهيم توفي وله سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا كما في صحيح البخاري وأما القاسم قد ذكرنا أنه توفي وهو ابن سنتين وهو ابن سنتين وفي اليوم نفسه الذي مات فيه إبراهيم قسفت الشمس حتى ظن من ظن أن الشمس إنما كسفت لموت إبراهيم كما جاء في حديث المغورة بن شعبة قال كسفت الشمس على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم فقال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم يعني رأيت ذلك الكسوف فصلو ودعوا الله فإذا رأيتم فصلوا ودعوا الله وهذه كانت عقيدة في الجاهلية يعتقدونها أن الشمس إذا كسفت أو القمر يظنون أن هذا الانكساف إنما هو أو هذا الكسوف إنما هو لموت عظيم فلما مات إبراهيم دمنه أن الشمس كسفت لموته ولماذا إبراهيم عليه السلام جاء بعض الصحابة أنهم قالوا لو كان حيا أو بقي حيا لكان نبيا أو أنهم قالوا لو قدر لو قدر وقضي أن يكون بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبي لعاش ابنه ولكن لا نبي بعده هكذا في صحيح البخاري من حديث ابن أبي أوفا وجاء أيضا عند أحمد في المسند من حديث أنس لو عاش إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام لكان صديق النبي هذه الأحاديث صحيحة وهي في البخاري كما ذكرت لكم من حديث النبي أوفا وفي أحمد من حديث أمس إلا أن المؤلف أي النووي رحمه الله استنكر هذه الأحاديث كما في كتابه تهذيب الأسماء واللغات فإنه قال وأما ما روى عن بعض المتقدمين لو عاش إبراهيم لكان نبيا فباطل وجسارة على الكلام في المغيبات هكذا يقول النووي، بل يقول ومجازفة وهزوم على عظيم من على عظيم من الزلاط أو كما قال ولا شك من الحديث الصحيحة قد ثبت عن الصحابة أنهم أطلقوا ذلك، فلا ندري ما بحمل النووي وهو يترجم لإبراهيم في كتابه تهذيب الأسماء واللغات، يترجم لإبراهيم بن محمد عليه الصلاة والسلام، فذكر هذا الكلام واستمره. ولا شك أن كلامه مرور صحيح لهذا الحافظ المحضر تعجب واستمكر كلامه الصحيح من ذلك أن هذا ثابت كما قال العلماء قالوا أن هذه اثار صحيحة في البخاري وفي غيره موقوفة على الصحابة ولها حكم الرفع لأنهم من الأمور الغيبية التي لا مجال للرأي فيها التي لا مجال للرأي فيها هل صلى عليه الصلاة والسلام على ولده إبراهيم لما مات الصحيح أنه لم يصلي عليه فقد جاء في سمن أبي داود بإسناده الصحيح إن حديث هي عائشة قالت مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابنه ثمانية عشر شهرا فلن يصلي عليه وصلى الله عليه الصلاة والسلام والعجيب أنه لو كان صلى عليه لا خفي على الصحابة حتى إن أنس وهو خادم النبي عليه السلام الذي كان لا يفارقه جاء عنه أنه رسئل كما في مسنة أحمد بإسمه الصغير سئل أنس هل صلى الرسول عليه الصلاة والسلام على ابنه إبراهيم فقال لا أدري قال لا أدري ولو كان صلى عليه ما خفي على, على عمثال أنس قضي الله عنهم وأرضاه ثم ذكر البنات وقال المؤلف كان له صلى الله عليه وسلم أربع بنات زينب تزوجها أبو, أبو العاص بن ربيع ابن عبد العزة ابن عبد الشمس وهو ابن خالتها وأمه هالة بالتخوين وفاطمة تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ورقية وأم كلثوم تزوج هما أثمار بن تزوج رقية ثم أم كلثوم ثم أم كلثوم وتوفيت عنده ولهذا سمي هذا توفيت رقية يوم بدر في رمضان سنة سنتين من الهجرة وتوفيت أم كنثوم في شعبان سنة تسع من الهجرة فالبنات أربع بلا خلاف والبنون ثلاثة على الصحيح ولا هذا الخلال جميل ورائع ومقتصر فالبنات أربع بلا خلاف نعم بنات النبي عليه الصلاة والسلام أربع بلا خلاف فاطمة ورقية وأم كنثوم وزينب وأكبر هؤلاء البنات هي زينب على الصحيح لأنها هي هاجرت قبل زوجها بل وتركت زوجها على شركه ما أسلم زوجها أبو العاص بن الربيع تأخر إسلام، لكن لما أسلم ردها النبي عليه الصلاة والسلام إلى زوجها بالنكاح الأول ولهذا لما أسر في بدر أي أبو العاص بن الربيع وهو ابن كما ذكر المعلف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفدية وزينب كانت في مكة فأرسلت بقلاده. لتفك أسر زوجها لتفك أسر زوجها من ماذا من كونه صار أسيرا عند المسلمين فجاء في مسمد أحمد من خديج آيشة بإسناد الحسن أنها بأفت بقلادة وهذه القلادة هي لمن هي لخديجة رضي الله منها فلما رغوها النبي عليه الصلاة والسلام رق لها رق فقال لأصحابه إن رأيتم أن تطلق لها أسيرها فووف عليها الذي لها ففعلوا هكذا يقول لأصحابه عليه الصلاة والسلام إن أن ترد لها أسيرها يعني زوجها الذي هو أب العاص وترد عليها الذي لها أي القلادة لأنها قلادة خديجة أعطتها لابنتها زينب ففعلوا فقالوا نعم يا رسول الله فأطلقوا أب العاص وردوا عليها الذي لها هذه زينب ماتت وغسرتها أنه عطية كما في الصحيحين فقد دخل عليهم النبي عليه السلام وهي تقول أيها المعطية توفيت ابنته في بعض الروايات زينب في بعض الروايات نصت وقالت زينب فقال النبي عليه السلام إلسلناها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك الرأيكم ذلك ثم رقية وهي كانت متزوجة لعطبة ابن أبي لهب وكذلك أم كلثوم متزوجة لعتيبة ابن أبي لهب فهم أخوات وكانت كل واحدة متزوجة لولد من أبناء أبي لهب لكن كل كلا الرجلين طلقا جنة الرسول عليه الصلاة والسلام قتبة طلق رقيه وعتيبة طلق أبو كلثوم وقالوا أن الطلاق بعد نزول سورة المسد ثبت يبا أبي لهب أبو لهب أمر أولاده أن يطلقوا بنات النبي عليه السلام. فعثمان تزوج رقيه وتوفيت والنبي صلى الله عليه وسلم ببطره ولهذا تخلف عثمان عن بدر من أجل بقية لأنها كانت مريضة ومع ذلك أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام من غنائم بدر ثم تزوج أم كلثوم أما أم كلثوم ما السنة التسعة وحضر دفنها عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس قال شهدنا بنت لرسول الله عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم جالس على القبر قال فرأيت عينيه تدمعان عليه الصلاة والسلام ثم قال لأصحابه هل منكم رجل لم يقار في الليلة يعني لم يأتي أهله فأبو طلح قال أنا فأمره النبي عليه الصلاة والسلام بأن ينزل في القبر فنزل في قبرها فاطمة هي الوحيدة التي توفيت بعد النبي عليه الصلاة والسلام بل لم يكن له عقب عليه الصلاة والسلام ما كان له ذرية إلا من جهتي فنسله الشريف إنما انتشر من جهة الحسن والحسين أما بناته وأولاده كلهم ماتوا قبل النبي عليه الصلاة والسلام ماتوا قبله صلى الله عليه وسلم ثم قال المؤلف فصل في أعمامه وعماته وذكر قبل ذلك قال أول من ولد له القاسم ثم زينب ثم رقيق ثم أم كلثوم. ثم فاطمة جاء عن فاطمة رضي الله عنها أسن من أمة الثور ذكر ذلك علي بن أحمد بن سعيد بن حزم نعم ابن حزم له كتاب في السيرة اسمه جوامح السيرة أبو محمد الحافظ ثم في الإسلام عبد الله بمكة ثم إبراهيم بالمدينة وكلهم من خديثة إلا إبراهيم فإنه من ماريها القبطية ماريها القبطية كما ذكرنا هي جارية أرسلها المقوقس من مصر وكلهم من توف قبله إلا فاطمة فإنها عاشت بعده ستة أشهر على الأصح على الأصح الأشهر لا شك أن هذا الأهوار الصحيح كل أولاده ماتوا قبله عليه الصلاة والسلام إلا فاطمة فإنها ماتت بعد النبي ستة أشهر رضي الله عنها وأرضاها وصل اللهم على رسول الله وبهذا القدر كفاية وفق الله الجميع بما يحبه ويرضاه ولعل لقائنا إن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن أعمانه وأماته عليه الصلاة والسلام